كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن ولما كان المشركون يتدرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر وقتره تبديله تحداهم الله بالاتيان بمثله فقال إذن هذه الآية السابعة والثمانون إلا رحمة من ربك أي لكن ربك يا محمد لا يشاء أن يذهب القرآن من صدرك رحمة منه بك وبعباده ثم علل هذا أن هذا من فضله إن فضله كان عليك كبيرا أي لا يذهب الله بالقرآن لأن فضل الله عليك كان فضلا عظيما في الدنيا والآخرة بالرسالة وإنزال القرآن والمقام المحمود يوم القيامة وغير ذلك من نعمه عليك فلا يحرمك الفضل الذي أوخاه إليك وفي سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وتأمل هذه الرحمة في حفظ القرآن إلا رحمة من ربك أي لكن رحمة من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير مذهوب به وهذا فيه إيماء إلى بقاء القرآن وحفظه وذلك القرآن محفوظ في الصدور والسطور الآية الثامن والثمانون قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا ربنا يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أي قل يا محمد لو اتفق جميع الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وحسن نظمه وكمال معانيه لما أطاقوا ذلك وما استطاعوه ربنا يقول ولو كان بعضهم لبعضا ظهيرا أي لا يأتون بمثله ولو تعامل الإنس والجن وتناثروا على ذلك فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين إذن هم لن يستطيعوا أبدا الآية التاتع والثمانون ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس فأبى أكثر لا أكثر إلا كفورا ولقد بينا للناس في هذا القرآن ولوّعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعط والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا فأبى معظم الناس إلا جحودا وانكارا لهذا القرآن اذن ربنا يمن علينا بما أنزله في هذا القرآن الكريم قائلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وهذا فيه قسم مضمر أي وعزتي وجلالي لقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن الحجج والبراهين والمواعظ والأمثال والقصص والعبر ليتذكروا وليتقوا لكن ما الذي حصل ربنا يقول فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي فلم يرضى أكثر الناس إلا الكفر بالحق والجهود لهذه النعمة العظمى فجحدوا بما في القرآن وردوا الهدى واقترحوا من الآيات ما ليس لهم وذلك هذه سنة أهل التكبر تتغير وتتجدد ولذا قالوا هنا في المختصر في التفسير ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز فاقترحوا ما يلي كما في الآية التسعون وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جاريه لا تنظر وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. أي وقال مشرفو قريش لن نصدقك يا محمد فيما تقول حتى تفجر لنا من أرض مكة المجددة عينا تنبع بمياه جارية غزيره الآية الحادي والتسعون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 أو يكون لك بستان من نخيل وعنب فتجري فيه الأنهار بغزار ربنا يقول على لسانهم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أي أو يكون لك في مكة بستان من أشجار النخيل والعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أي فتجر الأنهار وسط ذلك البستان بطولة الآية الثانية والتسعون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 أو تسقط السماء علينا قطعا كما وعدتنا لنا هذا العذاب حتى نصدقك أو تأتي بالله والملائكه قبيلة أي أو تأتي يا محمد بالله والملائكه فنقابلهم ونراهم عيانا الآية الثالثة والتسعون أو يكون لك بيت فَإِنَّ أَوْتَرْقَى فِي السَّمَاةِ أَوْ أَوْتَرْقَى فِي السَّمَايِ وَلَنْ نُمِنَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ قُلْ سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسلا ان صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الاتيان بشيء فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه أو يكون لك بيت من زخرف أي أو يكون لك بيت من ذهب وهذا البيت يكون كامل الحسن والزينة أو ترقى في السماء أي أو تصعد في السماء درجة درجة حال كوننا ننظر إليك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أي ولن نؤمن بأنك رسول بمجرد صعودك في السماء حتى تنزل علينا كتابا من عند الله نقرأ فيه أمرنا باتباعك والإيمان بك لكن جاء التلقين قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي قل لهم لهؤلاء المشركين أنزذه ربي أن كل ما لا يليق به من النقص والعجز ومن ذلك تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم فهو قادر على كل شيء وتنزيهه عن أن تكون آياته تابعه لأهواء وأن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته بل هو الفعال لما يشاء إن شاء اجابكم الى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم فما أنا إلا بشر مثلكم ليس في قدرتي الاتيان بتلك الآيات التي تطلبونها فلا يأتي بها إلا الله وحده وما أنا إلا رسول منه إليكم وقد بلغتكم رسالته الآية الرابع والتسعون وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا انكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر حيث قالوا استنكارا أبعث, أبعث الله إلينا رسولا من البشر إذن ربنا يقول ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول أي وما منع الكفار أن يؤمنوا بالحق حين جاءهم الهدى من عند الله إلا قولهم جهلا منهم على وجه التعجب والاستغراب أأبسل الله إلينا بما له من العظمة والجلال بشرا مثلنا فهل بعث إلينا ملكا رسولا وهذه الحجة تتشابه عند المكذبين الآية الخامسة والتسعون قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم, لنزلنا عليهم من الس...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 وكذلك حالكم أنتم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين امتنعوا عن الإيمان بك منهم لان يبعث الله بشرا رسولا لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها كالادميين ويسكنونها وادعين فيها ومستقرين لأرسلنا إليهم من السماء ملكا من جنسهم ليمكنهم مخالطته ورؤيته ويتيسر لهم معاشرته والتلقي عنه وفهم حديثه كما تقتضيه الحكم ولذلك من رحمة الله أن الله بعث عليهم بشرا من أنفسهم وهو من أنفسهم الآية الثالثة والتسعون قل كفى بالله شهيدا قل ايها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم اني رسول اليكم واني بلغتكم ما ارسلت به اليكم انه كان باحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء بصيرا بكل خفايا نفوسهم اذا ربنا يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم اي قل لهم يكفيني يكفيني الله شاهدا علي وعليكم وهو يعلم صدقي ويؤيدني بالمعجزات ودلائل النبوة وخوارق العادات فربنا جل جلاله ينزل الآيات وينصر نبيه على من عاده إذن تأويل آية قل لهم يكفيني الله شاهدا علي وعليكم وهو يعلم صدقي ويؤيدني بالمعجزات وينزل علي الآيات وينصرني على من عاداني ولو كنت كاذبا عليه لانتقم مني وإيضا قد جاء هذا المعنى في سورة الحق إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي ويكفي الله شاهدا على ذلك لأنه خبير بأحوال عباده وأعمالهم ونياتهم يعلم المهتدي منهم ويعلم الضال ويعلم من يستحق الهداية ويعلم من لا يستحق الهداية بصير بهم وبتدبيرهم كيف يشاء وسيجازيهم جميعا على أعمالهم خيرها وشرها من فوائد الآيات بين الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمن ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر جميع الأمثال وكل ما يخطر في بالك وتحتاجه ويمر عليك في نفسك في مع أهلك مع أسرتك مع الجيران مع الناس أي شيء يمر عليك وتحتاجه تجد بيانه في كتاب الله تعالى القرآن فلان الله وآية النبي الخالدة ولن يقدر أحد على المجيء بمثله إذن هو المعجزة الباقية الدائمة وتأمل أن معجزات الأنبياء السارقين قد ذهبت معهم ولكن هذه المعجزة دائمة وباقية ولذلك كل من يدعو إلى الله لديه السبيل لان يهتدي على يديه الكثير فينبغى عن الإنسان أن يهتم بالقرآن حفظا وتعلما وتعليما ودعوه إلى الله تعالى والله الإنسان بهذا الكتاب يحيي القلوب الميتة من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يضيقون التلقي من الملائكه فهذا من رحمة الله تعالى من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات ونصره على من عاداه وناوأ. إذن ربنا جل جلاله قد نصر نبيه بالمعجزات واللالات النبوة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله